ولئن مُتُّم أَوْ قُتِلْتُم لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ فَذِمَّا رَحْمَةٍ مِنَ اللَّهِ لَن تأتِ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَضًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَن ضَمِمَ مِنْ حَوْلِكَ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ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 توفى كل نفس ما كسبت ثم توفى كل نفس ما كسبت وهم لا يظلمون أفمن اتبع رضوان الله كمن باء بسخط من الله كمن باء بسخط من الله ومن واهد هنم وبئس المصير عند الله والله بقرون بما يعملون لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم رسولا من أنفسهم يتلوا عليهم آياته يتلوا عليهم آياته ويذكرهم ويعلمهم الكتاب والحكمة